اهلاً افتعين تخلى الله على مخلّب وآل تريدين القادرين اللهم نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن إذا واحد من الإخوة مطلب الأمن تشكل تريد جداً إذا أحد يتبرع من الإخوة شلّب مطلب الأمن نطلب أنها الواضع الوضع من الحين السباب الأول في حقيقة الواضع ثلاث الألفاز لا معنىها وطية بل هي الوضعية نقول أنه لن نقول إذا كانت لا ينحن لازم يتموا التثاث بسرعه مثلا الفاظ العربيه الفاظ العربيه يتموا التثاث الفاظ العربيه تغيير جائده تعلم انا على اصفاظ انا على اصفاظ والله الفاظ العربيه ليست ذاتيه بل هي واقعيه او توال ثم توال ثانيا من قبله اذا حصل تبرع اخر بعد بناء الشيخ من هو الواقع كما <تصفيق> قال المسلم هنا أنا ما <سؤال> قلت أنا كلبي فقط هناك ثلاثة طوال طولا أنه واضح واحد ثاني أن الطوالع هو الذي هو الاجتماع المجتمع لكن هذا القول هو يرد منه من سنة ونصف الاسم ثم القول الأول أنه واضح وواضح يقول الدليل على عدم واضح واضح إنه الدليل لو كان واضح وقد أرد ما من الشخص وواضح لنا ثلاث تعليق يتنه ومعلمات السحر أما عدم من أخذ اسمه ومعلوماته يقول له أنه من يكون لن يكون والاجتماع اما أن الواد هو اجتماع أن بين الاجتماع طالما هو فهناك دليل لأنه مثلا دليل هو دليل يثبت هو أنه عندما مثلا الاجتماع أن كما قال الصبيان يعورك عملون عندما يميلون عندما يفعلون ما طلبوا هم في البداية يعني يدخلون أشخاص ولا يأتى وكذلك الاجتماع في البداية عندما صار متعادين إلى إلایا مطالبهم ومعلوماتهم فاختاروا الفرق وبعد ما قرأ عندي سعد مكتوبه سعد مكتوبه على من الله شعيب الله شعيب واحد يضع هذا الداف بهذا المعنى، لأن هذا الشخص علي، وضع الشخص لم يضعه علي لسببين، وأكثر ضعف علي ما شخص واحد على أن يضع هذا الداف من بهذا المعنى. كل كل شعوب كل بلد لغة وهذا ما شخص واحد يعني جماعة الناس ومن الشعب اللي يشعر بعدك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله محمد جبين الطاهرين. والله. والله. أقسام الوضع لا بد في الوضع إن تطور اللافض فالمعنى لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللافض ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تطوره ومعرفته بوجه من الوجوب ولو على نحو الأجمال إلى انتهينا بالامس الى هذا المصدر بعد ان ثبت كما تفضل الاخوه بعد ان ثبت ان العلاقه بين اللفظ والمعنى ليست ذاتيه انما وضعيه وبعد ان ثبت ان الواضع ليس هو شخص معين انما الواضع الجماعي كما ذكر المصنف الان وبعد ان ثبت ان الوضع مرة يكون بالتعين ومرة يكون بالتعليم على اختلاف مذاهب في هذه القديم حتى نجي إلى السؤال المهم في هذا المهم نحن إذا جئنا إلى الخارج نجد أحيانا بعض الألفاظ لا تنطبق إلا على شخص أم إذا نظرنا إلى بعض الألفاظ الأخرى فنجد أنها تنطبق عالم عمومي هل هناك فرق بين هذين الامرين او؟ المصنف يقول بعد ان ذكرنا بالامن ان الوضع قلنا بالامن نحو اختطار صحيح؟ الوضع اختطار هذا اللاسب بهذا الامن او البعض يقول نحو ارتضار او نحو مقارنة او الى اخر المعامل المعروفة المصنف يقول الوضع إذا كان اختصاص للغض بمعنى هذا يعني أننا نستطيع أن نعبر بتعبير آخر نقول الوضع بدل أن نكون اختصاص ارتباط واضع نقول الوضع حكم الوضع حكم حكم يعني شد حكم على اللفظ وعلى المعنى حكم يأتي إلى النصر. نقول له بأتي الواضع يقول له حكمت عليك لأن تكون انت لهذا ويقول المعنى أيضا حكمت عليك لأن يكون هذا لك حكم صحيح فالنصم حكم إذا كان حكم يحتاج الحاكم الواضح أن يتصور فاستشيلوا التفاوضة يستحضر فاستخدموا متأخذة في الأوضح يحتاج الحاكم أن يستحضر الطرفين وأضغ لك المثال للتوضيح المثال الأول القاضي إذا تكاثم شخص عند قاضي معين القاضي لو حكم لأحدهما قبل أن يسمع دعوة الآخر شط باطل ما يمكن ان يحكم دون ان يصبح الطرف الثاني انا رفعت دعوى على شخص معين القاضي اذا كان قاضي منصف لا يحكم الا يسمع الطرف الاخر هذا واضح يصير واذا القاضي حكم دون ان يسمع من الطرفين يصير حكمه ليس حكما صحيحا انتظروا في بعض الأشياء بس في العادة القاضي لا يستحبار الطرفين فلا يطلب القاضي أن يستحضر، يطلب القاضي المدعي والمدعى. صحيح؟ كمثال ما الآخر؟ من المنظر. قرأتم في المنظر في باب الحمل. قرأتم؟ حتى أحمل شيء على شيء أحتاج إلى شيئين: أن يكون عندي موضوع صحيح، وأن يكون عندي محموم. والموضوع سمي موضوع كما يقوده المناطق سمي موضوع ليش قالوا سمي موضوعا لانه وضع ليحتم عليه فسمي موضوع والمحمول سمي محمولا لانه وضع ليحتمل عليه فمحمول عليه ومحمول في شكلتك فعندنا موضوع ومحمول فلا يمكنني أن أحمل أقول زيد طائم هذه الزبدة ما يمكن أن أحمل القيام على زيد إذا لم يكن عندي زيد ولا عندي زيد فاحتاج أن أتي لزيد ويكون زيد ثم أقول زيد الطائم فالحمل حكم أيضا فذلك هو المسلم يقول في الواقع والحقيقة الواضع يعني الجعل حكم من هنا الواضع يحتاج فما أن القاضي استحضر المدعى والمدعى, والمدعى عليه أيضا الواضع لابد له أن يستحضر الطرف لكن استحضار القاضي استحضار خسي والمعنى استحضار ذي وهذا الفرق بينهم من باب قياس المعقول على المحس فإذا نحتاج المصنف يقول قبل ان نضع نحتاج الى شيء قبل الوضع هذا الشيء هو الاستحضار ونغير هذا اللفظ بدل الاستحضار نقول تطور تطور استحضار بمعنى واحد خذ استحضار خليه سميه تطور فالوضع يحتاج ان يتطور اولا المعنى ولا قبل ان يضع او ان يحمل هذا على وإلا لو وضع الواضع النفض للمعنى دون استحضار دماء يكون الحكم على المجهول والحكم على المجهول براء خير مخدم السباح خير مخدم النفض ولكن التفضل مرة يكون الواضع القاضي المنطقي مرة يستحضر يتطور المعنى في تفصيل التطور في تفصيل التطور شنو اسمه اسم الوائده لبارته شكله او طاقه بتطور تفصيلها هذا القامص هنا ايضا عندنا التطور الاستحضار مره على الوضع استحضر المعنى تفصيلا يسموه الاصوليون يسمون تطور الشيء بنفسه تطور تفصيل تطور الشيء بنفسه ومرة اخرى لا تطور الشيء بنفسه لا ينفع وإنما تتطور الشيء اجمالا إجمالاً فيسميه الاصوليون تطور الشيء بوجهين من الوجود تفصيل وإجمالاً فتعبير تفصيلي وتعبير إجمالي نحن هنا استفدلنا هنا التفصيلي تطور تصور الشيء بنفسه والاجمالي تصور الشيء بوجهتنا الوجوه فالتصور علاقتنا قسمنا إذا هذا الاطبع نجي الى مقدمه المصنف يقول المعنى المتصور المعنى المعنى فزيتي بالقرقام المعنى المتصور المستحضر عندي كان المعنى عندما أتصوره أستحضره في ذهني مرة مرة أستحضر المعنى العام العام الكل شراكة المنطقة الكل والجزء مرة المعنى المستحضة يكون الكل عام مثل معنى امتار صحيح مثل معنى كتاب مو هذا الكتاب لا ترجوكي كتاب كتاب المعنى معنى ناجد ونجوب كتاب معنى ثمان معنى حيوان المعاني الثلية أفضل اللجن من طبق على حسنين مرة هاتدة أستحضر المعنى العام أتصور المعنى العام ومرة حالة أتصور المعنى الجود جديد فالواحد زيت ابن أرمى أتصور زيت فمرة في تطور المعنى استحضار المعنى مرة استحضر المعنى العام ذات الكبير الواسع ومره اخرى استحضر ذات الصغير المعنى الجزئي هذا من التضحك هذا المطلب والمطالب الثالث اتضحك يتضح أقصام من, من تطور الشيء بنفسه أو بنفسه من الوجود هذا المقدمة ومن استحضار المعنى القيدي أو الجزئي يخرج عندما أربعة أقسام بلمرأة هل مقدمة عينها لو اتطبح المرأة؟ هذا الأشياء الشيء؟ قلت مواضح؟ أنا قلت التطور الاستحضار مره استحضر الشيء بنفسه تفصيله استحضاره يعني شنو اقول هذا الزيت انك اكثر زيت اكثر مستحضر منه مره اخرى انك تستحضر الشيء تتصور الشيء بوجهك أضرب مثال للتوضيح الشيء بوجهك انا مره ما استحضر زيت ما استحضر زيت استحضر العظماء اللي إنسان الانسان الإنسان الإنسان في ظنه زيد وبكر وخالد وعامر الى اخره فاستحضاري للإنسان الكلي الكل بعض المرتين استحضر الطبيعة إنسان حيوان هذا هذه ما تحضر لي ذلك لا أطبط الطبيعة لا أنا مقصودي بالاستحضار الكلي الكل الذي يستغطن في داخله أفراده مثلا قوله تعالى والعقل ان إلا الإنسان ما في خص يا الإنسان المشفق، الإنسان الكلي لا، اللي في خطر منه. ها في القرآن قال الإنسان هذا كلي لكن يقصد يخ يقص، الإنسان المستغفِر الشامل على ذي ببقر خالد ووأي آخر. هذا الوقت إيش يعني المشي. أي ما كنت أضرب في يقول مرة أرى من بعيد شبح نتطور الشيء بوجه من الوجوه أرى شبح من بعيد ما أجل هذا حيوان أجل الله بالمعنى الأخف يعني أو إنسان أو شجر أو حجر أو ولا يلاغم شبح من بعيد الأراض فضلان في الليل فأنا ما أعرف شنو هذا بالتشطيل بس بوجه من الوجوه أعرف أن هذا شبح قد يكون الإنسان وقد يكون حيوان وقد وقد وقد الاخر فأنا أحكم عليه من بعيد دون أن أراه تخطيناه وأقول هذا أليم هذا عريض هذا ضعيف أي أهم من أي مصحيح. ثم أختم فأراه فعلاً أليم حكمي صحيح او لا؟ حكمي صحيح مع اني لم استحضره بالتفصيل واذا الوصوليون قالوا في الحكم على الشيء نحتاج الى التفوض اما تخطير اذا تمثنت اذا ما يكفي استحضاره الاجمال تحكمه هذا واضح اذا من تطور الشيء بنفسه او بوجه من الوجود هذه طريقة ومن استحضار المعنى الكل او ايش تخوى فقر محفوظ اللعنى اتبع هذا المفضل خب ها اصطر ايش المعنى تفورت المعنى استحضرتم اهلا وسهلا المعنى جاء وقال السلام عليكم بطلو عليكم السلام يتكلم عندي. عندك شغل نعيه اقول له فقر نعم محتاج اليك يعني يقول تفضل قبل ايه احضر واتطور المعنى ايضا المعنى من هنا و انا خاص من هنا ياتي الم يتالم و انا, أنا الان المعنى المعنى في و جلسي خذ اريد ان اضع اللفظ للمعنى حتى احكم عليه ماذا يصير احضرت المعنى مره يكون كلي و مره يكون جلسي احضرت اللفظ خذ الان اقول للفظ اريد ان اضعك للمعنى يلتفت يقول لا انا أبعك. معنى الخاص الجزئي لو الكلي فهيتي حتى أعرف هذا الشمع ها أظهر يمكن تنتجي حتى الأربع بعد أن أستحضر المعنى الجزئي أو الكلي وأستحضر اللفظ وين أن أحكم على اللفظ من المعنى خب بعد الاستحضار أضع اللفظ لمن لمن أضع هنا أربع صور أربع صور منشأ الوضع واضح منشي الأحسان منشأ احسان الوضع واضحة استحضرت المعنى واستحضرت اللفذ وريد ان احكوا ان اضع هذا لهذا خب اذا شوفوا مره هاي المره الاولى فدلوا عندنا الأحسان الاربع مرضة المعنى المستحضر كلي المعنى المستحضر كلي انفر انفر اللفذ يلتفد ترى من هنا أقول له أضعك لنشك المعنى تصورت في المعنى الكلي بنشك واضع اللفظ لنشك الكل طر هذا المعنى الأول سيدنا واضح أو عيد منه؟ واضح؟ خب استحضرت المعنى لكل هذا واضح؟ خب جئت جي جي إلى اللفظ قلت له أضعك لنشك ذلك المعنى المستحف فهنا استحضرت الكلي بنفس ذلك استعبرت الكل بنفسه ووضعت اللصم لنفس الكل هذه الحالة الأولى يسموها الشيء يسمونها الوضع عام والموضوع له عام الحالة واضحة الأولى لماذا يسمى الوضع وضع عام؟ قالوا بأن المعنى كل كله عام والنفض الموضوع له ايضا عام فسمي الوضع عام والموضوع له اللفظة مثل شنو استحضر الإنسان الواضي عن المعنى المستحضر واللفظ هذا خلينا آخر شنو قلنا ورحاب اليوم واضح المعنى الأول طبعا المعنى المستحضر هو العام الكل واللفظ وضعته لنفسه فتظهر الشيء بنفسه تفصيلا هذا حديث الحالة الثانية ان يكون أن يكون المعنى المستحضة خارج جزدي زيط زيط المعنى ممكن أن كان زيط استحضرته هذا المعنى وجئت الى اللفظ ووضعته لنفسي زيطا للفرد الخالي يعني من كل فرد فتطورت بنفسه مجلوم الوجود بنفسه تفصيلة تطورته تحضرته وتلافض وضعته لنفس هذا هذا زيت أي حالة مو الوضع خاص والموضوع له خاص ليش الوضع خاص؟ قالوا لأن المعنى المستحضر خاص ولماذا الموضوع له خاص؟ لأن اللفظ موضوع لنفس المعنى المستحضر ها حالتان الصباحة رح تصور دعا إذا أقول أستحضر زين جذيذة فأستحضر زين استحضر أستحضر هذه العضاء هذه ليست العضاء كلية هذه العضاء وعضاء الاسم لأقول هذه العضاء ظنين اضع الاسم في العضاء مرة أخرى لكل انسان أو أستحضر لكل الشتاء لا إذا المستحضر الكل والموضوع له كلي في الوضع قام الموضوع له واضح صح؟ صح هذا الواضح إذا فأنتهي خب هذا والحاله الثالثة والحالة الثالثة, الثالثة نجي إلى تطور الشئ بوجهه من الوجود إله الحاله الاولى قوله تطور الشئ لنخلي كفصية صارت صورة كامل صحيح؟ الآن التطور الشئ بوجهه من الوجود ستنتج عندنا حالة الحاله الحالة الأولى الثالثة الحالة الثالثة المعنى الكلي الإنسان استحضر المعنى الكل المعنى الكل أتطوروه في ذلك إنسان لكن الكل مطبيعة لأننا دعاك التوضيح الكل المشير إلى أسرادها لأن مرة نستحضر الكل الطبيعي. الانسان حيوان ناصر هذا كل طبيعي لا مو هذا المقصود مقصودي الانسان اللي في سوره العسل اللي يشغل يشير الى الافراد والا في يوم القيامه الانسان اللي في خطر ملك للطبيعه اللي ما يريد في الخارج الانسان اللي في خطر لافراد اللي في الخارج كان مقصودي هو هذا الانسان المشير الذي يستضمن يشير او يحكي عن الافراد في الحاله الثالثه الحالة الثالثة استحضر ذاكي معنى كل المشير للأفراد انت بجيء ولكن اضع اللافظ مولى كل المستحضر للاستهلاف أضع لي فرع استحضر الإنسان واضع اللافظ لزيء وأضع استحضر كل العضاعة وأضع لي فأنا أستحضر الكل الآن وذلك هذا يعني صغير يجب ذلك يجب ذلك يركب المعظم هذا يترموه استحضار الشيء تطور الشيء موضوع له تطوره بوجه من الوجوه أنا حين استحضر الإنسان يطير بشية في نفسه حضراً معه الزيت لكن زيد ما حضر تصمينا زيد ما حضر كلنا حضر بوجه من الوجوه فقط صحيح؟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 قالوا الوضع عام لان لأن شنو شنوه الكل عام والموضوع خاص لأن الموضوع الاخرى الزي بجدد الأرض الله خالد الله الصباح الثالث صار ما يطرع الرابع أكس الثالث المعنى الرابع للوضع القطم الرابع الوضع أشوال أن أتقرى الجدد أتقرى الجدد فقصين فقصين خوف لكن بعد ما استحضره ألففت إبعا أقلعها أقلع فيه كميناً شبالاً أنظر بنا دعا إلى في نفسي شئ من بس استحضرت جزئي خرجت لأكل أقول لا اللفظ رحي اعترض ما يفعل اللفظ رحي اعترض الله أقول لا وضعتك أيها اللافظ وضعتك استحضرت جزئي لكن وضعتك للكل لا تقول <سؤال> ما ما أنا أقول لا أنت إسكت إسكت إلى بارا بارس باريس إسكت إلى يوم السبت إسكت لحد ما اسكت الى يوم الأحد إسكت لا للأربعاء ولا الخميس ولا الجمعة ولا السبت إسكت أربع أيام بدون خماس حمل له إسكت هل ما رجعنا في <صفيق> إسكت لا تقول ما يوم يحدث الوضع ذات الوقت الآخر وهذا يصير المصد أستحضر الجزئي بس أضع اللفظ المسكين للكل أستحضر ذاك واضع اللفظ الإنسان هل يتبقوا شنو؟ الوضع خاص والموضوع لهاللفظ آمان ليش وضع خاص؟ لأن المخل المفتحض جزئي وليش الموضوع له الآخر؟ لأن وضعته للكل واضعا بس أفضل استبدا بحث صغير جدا بلي مثال تابع احضر زيت او هذه العباءه واضع العطر اللي في خلين عباءه استحضر زيت الارقط وارعده للانفور للفنسانت وهذا في بحث موجي بس قبل هذا البحث سؤال المفكر دوخت نقشت ابحث عن بين هذه الاحسام الاربعه كلها ممكنة؟ وعلى فرط الإمكان كلها واقعة لو بعضها ممكن بعضها غير ممكن بعضها واقع بعضها غير واقع المثلث يقول أما الثلاثة الأولى الوضع عام والموضوع له العام الوضع قام الوضع عام هذه كلها ممكن ممكن من حيث الإمكان ان الارواح واقع نجي بس ممكن نعم شنو معنى الامكان مثلا واحد يدخل اي الله ممكن ان يخلق الانسان بخمسه رؤوس يمكن او لا لكن واقع لا صحيح صار فرق بين العالمين عالم الانسان وعالم الواقع اتبع هذا المنطق الان تخيل القدره الاولى ممكن ممكن اما الرابع الموضوع الخاص موضوع له الان ممكن نقول يا ابن يا ابن الحلال هذا لا تضطرط لو ما اضطرط نغير الظرف فهذا مستحيل هذا في حال المكان إذا الإمكان مستحيل من باب أولى عالم من فنرجع للثلاثه الأولى كلها ممكنة سؤال آخر الثلاثه الأولى كلها واقعة كلها تقع في الخارج المتنس يقول أما الأول والثاني ممكن بالواقع صحيح؟ أما الثالث الوضع عام والموضوع له الصاف ممكن لكن الواقع يقول في نفس في شيء تفطي أقول خلاف هل وقع أم لم يقع؟ فهذه أقسان الوضع اربعه واضح المطب إلى إلى سؤال قبل أن نطبق المطبع. <تصور البيانات> هذا محل خلاف في الماضي مصر اساسا تصور الباري ممكن او هذا فرض بحث لكن نفس التصور بحث موجود بحث موجود يمكن تصور الباري او وانا اتباع ليه أكثر عنه هذه التفور فرع الاستحضار هل تبعك في المكتاب يشاكلين ولا من بعد تصور فرع الاستحضار يمكن استحضره هذا فرع لاحتاج اتضح البطة زي واقع في ثلاث الوكور أمر رابع لا ممكن وفي الناب أولا لا واقع في الناب لأن واقع الواقع ذا أنت أما نستحضر واقع مننا لخال مشايخ سادة صلّد شيء موضح صلّد سؤال مشاهد هذا ماهي المخاطرة أما الثالث ممكن وهناك خلاص في وقوعه أما الرابع لا ممكن وإذا لم يكن ممكن لما ضاوله بالواقع السبعة طاهر أقسام الوضع لا الوضعين من تطور اللفظ والمعنى لماذا لابد قال لا. لان الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ شلون على المعنى اقول لو حكمت عليك لان يكون هذا تقوى وعلى اللفظ اقول لو حكمت عليك لان تكون انت هذا فحكم الطارحه كان السبب الارضي والمنطقي ولا الا كان حكم ولا يصح الحكم على شيء إلا بعد اللي احنا قلنا بعد استحضاره مثل قاوة تحضر الشخصين تطوره صحيح؟ إلا بعد تطوره ومعرفته بوجه من الرجوع ولو على نحو الإجمال ليش هذا المطلب قال لأن تطور على قسمه لأن تطور الشيء على قسمه أولا قد يكون بنفسه لحد ما لا شنو تصل إلى هنا صحيح؟ إلى خط الثاني وخل يكون بواجبي الوجود لحد ما لا إجماله. شنو الواجب من الوجود؟ آن أي؟ بتطور عنوان آن. هذا العنوان العام يشير إلى ذلك الفرد. ينتظح عليه على الفرد ويشار به يعني بالآ إلى هي من الفرد. إذ يكون ذلك العنوان العام. مرآة وكاشفا عنه كما إذا حكمت على مثال كما إذا حكمت على شدحي من بعيد أنه أبيض مثلات وأنت لا تعرف هذا الشرح بنفسه تفصيلا ما أدري شنو هذا بنفسي عن تفصيلا أنه شيء أنه أي شيء هو وأكثر ما تعرفه عنه مثلا أنه شيء من الأشياء حجر مدر شنو هذا ما أدري او حيوان من حيوان، فقد صح حكمك عليه بانه ابيض مع انك لن تصطينا صحيح لم تعرفه ولن تتطوره بنفسه يعني تصطينا وانما تطورته بعنوان انه شيء يعني كل من الوجود او حيوان لا افتى واشرت به اليه وهذا يسمى في أفقهان تطور الشيء بوجهه لا مثيل. نعم. نعم. يقول هذا خاطئ لصحة الحكم تطور إجمالي وهذا خاطئ لصحة الحكم على الشيء لكن هذا صحيح. تطور شيء بنفسه إجمالا دون المجهول وهذا بخلاف المجهول المحضر يعني كليا اللي لم يستحضر أصلا فإنه إذا كان مجهول كلي فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الواضع للمعنى أن نتطور هذا المعنى أن نتطوره بوجهه كما لو كنا تصورناه بنفسه، ولما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره وأن تصوره على نحوين اللي أنا قرأتها خرجنا من عنده فإنه بهذا الاعتبار تصور يعني بهذا الاعتبار اعتبار تصور، بهذا الاعتبار وباعتبار ثاني، شنو اعتبار الثاني؟ قلنا استحضار المعنى كل فيه وجوده، وباعتبار ثاني شنو هو؟ هو أن المعنى بارستان هو أن المعنى قد يكون خاصا المعنى المستحضر المتصور قد يكون خاصا يعني خاص أي جزئي وقد يكون عاما اي كليا نقول أن الواضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية يعني الحصر حصر عقلي بس خلاص إلى هنا القسم الأول أن يكون المعنى المتصور جزئياً مفصل أكثر ما أكبر أن يكون المعنى المتطور اللي يعيشون في الدفاتر الثانى أسمى أكبر خير أن يكون المعنى المتطور جزئياً واضح والموضوع له, له نفس ذلك الجزء إذا الوضع خاص والموضوع له خاص ويسمى هذا عفواً أي أن الموضوع له معنى المتطور بنفسه لا بوجهه ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له خاص ثانيا ان يكون المعنى المتطور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي الكل. نفس ذلك الكلي اي ان الموضوع له كلي متطور بنفسه ايضا مثل الاول لا بوجهه ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له عام أيضا القسم الثالث ان يكون المتطور كليا والموضوع له شوفوا لا نفس الكلي التفتوا لا نفس والموضوع له افراد يعني الجنس الشخصي بقى افراد ذلك الكلي لا نفس الكلي أي أن الموضوع له جزئي شوفوه غير متطور بنفسه واضح يا صيد؟ أنا تطورت الكلم والجزئ غير متطور بنفسه بل بل شنو؟ بل تطوره بل شنو من الوجود لانه في ظل الكل. ويسمى هذا القسم الوضع عام لكن الموضوع له خاص. التسم الرابع أن يكون المعنى المتطور جزئياً يعني الخاص والموضوع له مو الجزئي لا موضوع للكلي كلياً لذلك كلياً لذلك الجزئ يعني هذا الجزئ من ضمن أخراج الكلية يعني أتطور زيت وهذا الكل اللي هذا زيت من أخراج الكلية ويسمى هذا الفسم الوضع خاص والموضوع له حام هذه الأقصام الأمرحة السؤال اذا الاربعه كلها ممكنه او لا هذا اذا عرفت هذه الاقسام الحسوره العقلي فنقول هذا فنقول جواب عن سؤال يعني قد يسخر يقول قائد ايها المقنث هذه الاقسام الاربعه كلها ممكنه او لا هذا جواب لهذا السؤال قال فنقول لا نزاع في امكان الاقسام الثلاثه الاولى واضح يصير في امكانها انكار كما لا ضد الثاني كما لا لذا في وقوع القسمين الاولين يعني القسم الاول والثاني ممكن وواقع ومثال الأول الوضع المثال الاول الوضع خاص والموضوع له الخاص الاعلام الشخصيه ما فيش كتاب الاول الاعلام الشخصيه الاول يعني الاول في الكتاب ممكن مو في الدفتر إيه. أول اول الكفاله الوضع خاص والموضوع له خاص مثال اعلام الشخصيه زيت بارك هذه العظاه هذه هذا الكفال هذا البيت قبل ومثال الأول عن الوضع خاص والموضوع له خاص سيدنا سويان اتذكر لا الاعلام الشخصيه كمحمد وعلي وزعفر وهذه العظاه وهذا الكفال وهذا اليوم وهذا الجسر وهذا وهذا للآخرين ومثال الثاني الوضع عام والموضوع <تصفيق> له العام أسماء الأجناع سماء اللي ينطبق على كثيرين الكل يعني سماء أرض وهذه السماء مهد الأرض لا. سماء أرض كتاب ناجي ذا نصبع الأدس موضوع لهم الكلية يصير في الدفتر الأول سيدنا في الدفتر سيدنا الأول ماذا؟ اهناء الوضع عام وغلق. وهو غلق وهو الماضي هذا عام والموضوع له عام اتطور السماء يقال كل شيء يظل ماطحة يعني كل ماطحة بالنسبة لي السماء صحيح؟ فهذا التقف عندي السماء والسماء سما والذات فوق كله سما فكل شيء في الأعلى بالنسبه لي لما هو اكبر يسمى سما على السماء اسم اسم مو اسم شخص اسم جن اذا اردت قلت هذه السماء صارت سما صار علم شخص لا انا اقول أتبع لكل شيء ما تحت اسمي سما خوف ومثال ثاني اسماء الاجناس كماء كلي الماء جنس الماء مو شخص الماء وتماء جنس السماء ونجم وانسان وحيوان هذا واضح وإننا وقع النزاعه النزاع وقع في أمرين الأول في وقوع الثالث والثاني في إمكانه رابع قال الأول في إمكان القفن الرابع ممكن أو لا هذا نبحث إن شاء الله هل القفن الرابع ممكن أو لا والثالثي وقور الثالث بعد أن نفلم إمكانه ممكن فلمنا واكع هذا الخلال بعد التسليم بإمكانه والصحيح عندنا عند المثلث يقول الصحيح عندي استحالة التفن الرابع والصحيح عندنا استحالة الرابع واضحة والصحيح, والصحيح عندنا وقور الثالث شفرة العصا هذا عصفر عص مو على السحالة عص على الصحيح والصحيح إنما إن كان أكثر مقوله كان هذا قديم السلام عليكم نستعرض على ما قبل على السحالة وعص على الصحيح فهو قوة ثالثة ومثال ثالث شنو مثال ثالث ومثال ثالث ومثاله الحروف الحروف قالوا الوضع عام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 حتى يمكن هذا واقع بحال الإعلام وأتمر الإشارة والضمانة أيضا والاستفهار ونحن قابل على مرسي إن شاء الله وصل الله على محمد وعلى المطال